يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ اللَّهَ اللَّهَ وَاللَّهُ Oh yeah Yeah. yeah. فَأَنَّى <تصفيق> وَجْهُكُمْ الَّذِينَ the yeah, other يا رب ارحمنا you know